سروة وسروة وحاكم بين الحفوة والكفوة والكدنة والكدنة الغلظ واللحم والعدوة والعبوة المكان المرتفع وعدوة الوادي وعدوته جانبه ويقال فيه غلظة وغلظة ويقال هي الرفقة والرفقة والرحلة والرحلة ويقال الرحلة بالكسر الارتحال وبالضم الوده الذي تريه والشقة والشقة السفر البعيد ويقال كنية وجمعها كنا وكنية وجمعها كنا وقد كنيته وكنوته اكنيه واكنوه وحبوة وحبا وحبية وحبا ومرية ومرية من قولهم مريت الناقه إذا مسحت ضرعها لتدر والمرية من الشك مكسوره وقال أبو عبيدة في الشك مرية ومرية ويقال قسوة وقسو وئسوة وؤسوا ورشوة ورشوا وقدوة وقدوة وقيدة ومدية وبدية للستين ونسبة ونسبة وخثية وقفية وحذوة وحذوة وحذة ويقال دار حذوة دارسة وحذوة دارسة وحذة دارسة ويقال نسوة ونسوة وخصية وخصية والجميع خصا وخصا ودنية وبنية والجميع بنا وبنا والحمية والحموة والنفية والنفوة والقنية والقنوة ويقال للغيبة أكلة وإكلة وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإمة أي دين ويقال أخرج حشوة الشافي وحشوتها يعني ما في جوفها ومنية الناقة ومنيتها وهي الأيام التي يستبرأ فيها لقاحها من سيالها وذروة الشيء وذروة أعلى وجمع الأخي إخوة وأخوة وإخوان وأخوان وجذوة النار وجذوة وجمعها جذن والجثوة والجثوة الحجارة المجموعة وهي جثة الحرم وجثة ومما جاء على فعله وفعلة وفعلة يقال جسوة وجسوة وجسوة وجزوة وجذوة وجذوة ووجنة ووجنة ووجنه ووجنة ووجنة ووجنه وأجنة وشاك لجبة ولجبة ووجنه وألوة ووجنه وألوة ووجنه وإلوة ورغوة, ورغوة ورغوة. ورغوة وربوة وربوة وربوة وأوطأته عشوة وعشوة وعشوة وغشوة وغشوة وغشوة وغلظة وغلظة وغلظة, وغلظة, وغلظة وكلمته بحضرة فلان وحضرة وحضرة, وحضرة وحضر وصفوة الماء وصفوته فإذا نزع الهاء فالفتح لا غير ومما جاء على مفعله ومفعلة يقال علق مظنة ومظنة وأرض مظلة ومظلة وهي مضربة السيف ومضربة السيف ومعتبة ومعكبة ولا تنم بجار معجزة ومعجزة وأرض مهلكة ومهلكة وأخذتني منه مدمة ومدمة أي ذمام ومما جاء على فعلة وفعلة يقال للعقاب لقوة ولقوة واللقوة بالفتح التي تسلع اللقاح من كل شيء فالفتح لا غير. ويقال للأمة إنها لحسنة المهنة والمهنة أي الخدمة وأنكر الكسائي الكسر ويقال هو يأكل الحينة والحينة وهي الأكلة في اليوم والليلة وإنه لبعيد الهمة والهمة ويقال للطست الطستة والطستة ويقال وشجع وشجعة شجعات والحوبة والحيبه الأهل مثل الأم والأخت والبنت وهي أيضا الهم والحاجة ومما جاء من اللغات في حروف شتى يقال لفرند الشيث وهو الوشي الذي في متنه أثره لفتح الألف وجزم الثاء وقد ضم بعضهم الألف وهي لغة ضعيفة ويقال برأ الجرح وبقي أثره وأثره وجدت على أثرك وإسرك وبوجهه أسر وأسر وأسر ثلاث لغات ويقال فعل هذا وخذ هذا آثرا ما على فعل ما وإثر ما على فعل ما وأسرة ما على فعل ما وإسرة ما على فعل ما وأسرة دي أسير وأسرة دي أسير وإسرة دي أسير وأسرة دي, أسير. وأسرة دي وأسرين تأويله اختر هذا من قولك أسرف الحديثة آثره أثرا وأثارة وأثرة وما صلة في هذا كله ويقال لواحد الآلاء وهي النعم الى وألي وإلي وألا أربع لغات والآناء الساعات واحدها إلا وإني وأناء ممدود ثلاث لغات وواحد الأمعاء معا ومعي لغتان ويقال للذي يؤكل الأرز والأرز والأرز مشددان والأرز مشددان ومخففان والأرز ساكن الراء والرز والرنز سبع لغات ويقال لواحد الأصابع أصبع وأصبع وأصبع, وأصبع, وأصبع, وأصبع وأصبوع وأصبع وأصبع وأصبع, وأصبع, وأصبع, وأصبع, وأصبع, وأصبع ثمان لغات ويقال لواحد الأنامل أنملة وأنملة وأنمل ثلاث لغات ويقال لأصل السدي الثندوة والسندؤة فإذا هملت فتحت التاء لا غير ويقال هي البداهة والبدهة والبديئة والبداءة والبدئة والبديهة ست لغات وهو أول ما يفجأك ويقال للذي يبزروا بها القصار الثوب أي ضُقو بيزر وبيزارت وبيزارت وبيزارت اربع لغات وإذا وقع القوم في اختلاط من أمرهم قيل وقعوا في أفرة بضم الألف والفاء وأفرة بفتحهما وأفرة بفتح الالف وضم الفاء وفرة بغير ألف ثم سبدل الهمزة عينا فيقال عفرة بضم العين والفاء وعفرة بفتح العين وضم الفاء ست لغات ويقال للثعلبي تدفل بضم التاء والفاء وتدفل بضم التاء وفتح الفاء وتدفل بفتح التاء وضم الفاء وتدفل بكسرهما وتدفل بكسر التاء وفتح الفاء خمس لغات ويقال الترباء والتريب والتوراب والترتب والتورب والتيرب والترب والتربة والتراب تسع لغات ويقال للجبان النفرد والنفرجة والنفرجاء والنفراج اربع لغات ويقال للحناء اليرن مقصور غير مهموم وليرنأ مخصور مهموز مضموم الياء وليرنأ مفتوح الياء ثلاث لغات ويقال لجماعة الناس الجبلة والجبل والجبل, والجبل والجبل والجبل خمس لغات والجرم والجريمة والجريمة الزنب والجناية ثلاث لغات ويقال منزل حذوة منزله وحذوة منزله وحذى منزله له أي ثلاث لغات والحذوة والحذية والحذية, والحذية والحذية والحذية والحذية كله العطية خمس لغات والحذاقة والحذقة والحاذقة والحذيقة والحذيق جماعة الناس خمس لغات ويقال لسدس الدرهم دانق ودانق وداناق ثلاث لغات ويقال للحدقه الحنديره والحندوره والحنداره والحندوره اربع لغات والخازباز والخازوباز والخزباز ذباب ينتع ثلاث لغات ويقال خاتم وخاتم وخاتام وخيتام للذي في الاصبع اربع لغات ويقال بعير خضاخض وخضخض وخدخض إذا كان يتمخض من البدن وكذلك النبت إذا كان كثير الماء ثلاث لغات ويقال لثقب الورك الخرب والخرابة والخرابة ثلاث لغات والخفارة والخفارة والخفارة والخفرة الأمان أربع لغات والخفارة والخفر الحياء لغتان ويقال خمفى به وخندى به وعنطى به وحمطى به إذا ندد به اربع لغات ويقال رجل حنظيان وخنزيان وعنظيان وحنظيان فاحش أربع لغات ويقال دفتر ودفتر وتفتر ثلاث لغات والازمار الشجعة واحدها زمر وزمر وزمير وزمر, وزمر اربع لغات ويقال رجل راجل ورجلان لغتان وقوم الرجالة ورجال ورجل ورجلة ورجال وأراجل ورجال ورجال, ورجال وأراجل, وأراجل وأراجلة وعراجلة, وعراجلة أبجلت الهمزة عينا إحدى عشرة لغة ويقال رجل بين الرجولة والرجالة والرجولية ثلاث لغات ويقال فعلت ذلك من أجلك وإجلك واجلاك وجلالك أي من جريرتك أربع لغات ويقال في جمع جمل جمالك واجامل وجمائل وأجمال وجمال وجامل وجمالات سبع لغات ويقال لامرأة الرجل ربضه وربضه وربضه سميت بذلك لأنها تربضه فلا يبرح ثلاث لغات ويقال لحرف من حروف الهجاء زاي وزاء مندود وزيل مثل عين وزن مجراً وزاء غير مجراً خمس لغات ورجل اسمه زكرياء مندود وزكريا مقصور وزكري مثل عربي وزكر أربع لغات ويقال هو العبد زلمة وزنمة وزلمة وزنمة وزلمة وزلمة وزلمة وزلمة وزلما أي قذ وحد تسع لغات ويقال رجل زمل وزمال وزميلية وزمالك وزميل وزمل وزمل وزميل وزميل وهو الكسلان ويقال الضعيف تسع لغات ويقال وقع في الطعام زوان وجوان وزوان وجوان وزوان مهموز وهو ما يخرج منه فيرمى به اربع لغات ويقال يوسف ويوسف ويوسف ثلاث لغات ويونس ويونس ويونس, ويونس ثلاث لغات وسفيان واشفيان وسفيان والفتح أقلها ثلاث لغات ويقال اسمه فلان واسمه خلان واسمه واسمه أربعة لغات ويقال للرجل القليل شعر الخدين سنوط وسناق وسناق والضم أقلها ثلاث لغات والثوذانق والثوذانق والثوذانق والثوذانق بغير واو والسيزنوق والسيز والتيزقان كله الصقر ويقال الشاهين وهو بالفارسية سوزانا سبع لغات ويقال ريح تيهك وتيهوك وسيهد وتيهود شديدة المر أربع لغات ويقال أعياني من شب إلى دب ومن شب إلى دب ومن شب إلى دب أي من حيث شب إلى أن دب على العصا من الكبر ثلاث لغات ويقال لواحدة الشجر شجرة وشجرة وشيره ثلاث لغات ويقال رجل شجاع وجمعه شجعان وشجعان وشجاع وشجعة وشجعة وشجعاء ست لغات ويقال للريح التي تأتي من قبل الحجر شمال وشمأل وشأمل وشامل وشمل وشمل ست لغات ويقال لرديء التمر الشيشاء والشيطاء والشيص ثلاث لغات ويقال لناحية الجبل الصدق والصوف والصدف ثلاث لغات ويقال لمهر المرأة صداق وصداق وصدقة وصدقة وصدقة خمس لغات ويقال للعطشان صادم وصدم وصدم وصديان أربع لغات ويقال كان ذلك الأمر مني صرا وأصرا وصري وأصري أي عزيمة أربع لغات ويقال ما أدري أي ترخم هي بضم التاء والخاء وترخم بفتح التاء وضم الخاء وسرخمة بضم التاء وفتح الخاء ثلاث لغات أي أي الناس هو ويقال ترجمان وترجمان والتوتو والتوتو لغتان والتوز والتوز لغتان والتوز والتوز الطبيعة والسجية لغتان ويقال ما عليه صحربة وصحربة وصحربة وصحرمة بالميم أي خرقة أربع لغات وما في السماء صحرورة وفخرورة وصحرة وصخرة وصحر وصخر وهي قطع سحاب مستديرة الرقاق ست لغات ويقال أصابتنا صحمة من الناس وصحمة وهي أول ما يطرأ عليه لغتان ويقال للذي على وجه الماء تحلب وتحلب لغتان ويقال للرقيق من السحاب الطخات والطخات لغتان ويقال للظلمة طخية وطخية وطخية ثلاث لغات ويقال على عينه غشاوة وغشاوة وغشاوة وغشوة وغشوة وغشوة, وغشوة, وغشوة ست لغات ويقال هو الترياق والضراق والذراق والترياق اربع لغات ويقال لسان طلق زلق وطلق ذلك وطليق ذليق ثلاث لغات ورجل طليق الوجه وطلق وطلق أربع لغات وطلق اليد ويقال طال طولك وطيلك وطوالك وطيالك وطولك وطيلك وطولك أي مكسك سبع لغات ويقال في جمع العبد ثلاثة أعبد والكثير عبيد وعباد وعبدان وعدان وعبد وعبددة ومعبوداء ومعبدة عشر لغات ويقال لمقبض القوس عجس وعدس وعدس ومعجس أربع لغات ويقال لعصبة في باطن يد ناقة عجاءة وعجاءة وعجاءة ثلاث لغات ويقال لأصل الزنبي عجبه وعجبه وعجمه ثلاث لغات ويقال للقحلي العذبة والعذبة والعذبة ثلاث لغات والعذرة والعذرة والمعذرة والعذر واحد أربع لغات ويقال هو العربون والعربان والأربوان والأربان أربع لغات ويقال ليث عفرية وأفارية وعفريت وعفرين وعفرنا منقوص وعفر بمعنى ست لغات ويقال علك أن تفعل كذا وعنك ولعلك ولعنك أربع لغات وعلي أفعل كذا وعلني ولعلي ولعني, ولعني ولعنني ولوني ولونني ولأني ولأنني وأني إحدى عشرة لغة ويقال أخذته من علو وعلو وعلى وعلى وعلو, وعلو, وعلو وعلي وعلو وعال ومعال إحدى عشرة لغة بالنسبة لكلمة على إحذاهما بالمندودة والثانية بالمقصورة انتهى وعلية كل شيء أعلى ورجل من علية الرجال وعلية الرجال ويقال للذكر من الجراد العنضب والعنظاب والعنظوب والعنظاب والعنظاب بالحاء خمس لغات والغرانقة الطوال واحدهم غرانق وغرنوق وغرناق وغرنوق وغرنيق خمس لغات فأما الطائر فيقال له غرنوق وغرنيق لغتان ويقال للذي في أصل العوسج غرنوق وغرانق وجماع وجماعه الغرانيق ويقال لما في أسفل الحوض والقارورة الغريل والغرين لغتان ويقال رجل غلاب وغلبة وغلبة ثلاث لغات ويقال تذكر أيام الغلبة والغلبة والغلبة, والغلبة والغلبة أربع لغات ويقال ما لك عني غنى وغنية وغنيان وغنيان أربع لغات ويقال للقدح قعب وقعبل وقعبول ثلاث لغات ويقال قهرمان وقهرمان لغتان والقيدام والقيدوم والقدي والقدام واحد اربع لغات واللكع واللفع واللفيع ثلاث لغات والمرأة لكاع ولكعاء ولتيعة ثلاث لغات ويقال قررت على مكاني ومكينتي, ومكينتي ثلاث لغات ويقال مكث ومكث لغتان مكثا ومكثا ومكثا ومكوسا ومكسانا ومكيثا مقصور ومكيساء ممدود ثمان لغات وملك الطريق وملكه وملكه معظمه ثلاث لغات ويقال عشنا ملاوه من الدهر وملاوه ونلاوه وملوة وملوة, وملوة وملوة وملوة وملن ومليا اي حينا ثماني لغات ويقال نبقه ونبقه ونبقه ونبقه اربع لغات ويقال افعل ذلك ونعمه عين ونعما عين ونعما عين ونعاما عين, عين ونعيم عين, ونعيم عين ونعام عين ونعام عين سبع لغات ونفية الطعام ونفوته ونفايته ونفايته ونفيه ونفيه ونفيانه ما نفيت منه سبع لغات ويقال امرأة نفتاء ونفتاء ونفساء ثلاث لغات والجميع نفتاوات ونفاس ونفس ونفس ونفاس ونفاسا ست لغات والنقاوة والنقاية والنقاوة من ثقيت من شيء وهو جيد ثلاث لغات ويقال أوجد في كلامه فهو موجز ووجد فهو واجز ووجز ووجز ووجيز أربع لغات ويقال للرجل الثقيل وخم ووخم ووخيم ثلاث لغات ويقال للردل الكثير الكلام هجر وهزرة وهزريان ومهزار أربع لغات ويقال للكلام الخفي الهينمة والهينوم والهينمان ثلاث لغات ويقال للجلد الأسود يرندج وارندج وارندج ثلاث لغات وهو بالفارسية رنده ويقال رمح يزني ويزأني وأزني وأزني اربع لغات منصوب إلى بيزن ملك من ملوك اليمن ودودة تقول في الحشيش والشوك تدعى اليسروع واليسروع والأسروع ثلاث لغات ويقال لولد الضبية يعفور ويعفور ويعفر ويعفر مجرى كله ويعفر غير مجرى أربع لغات ويقال للعود الذي يتبخر به اليلنجود والألنجود واليلنجد والأنجد والأنجود خمس لغات ويقال رجل يلنجد وألنجد فاحش لغتان ويقال في أبي زوج المرأة حماها وحموها وحمؤها ثلاث لغات ورأيته قبلا وقبلا وقبلا أي مواجهة ثلاث لغات ويقال صرف القوم في بلولتهم وبللتهم وبلتهم أي وفيهم بقية ويقال افعل ذلك بادئ بدئ على فاعل فعيل وبادئ بدئ على فاعل فعيل وبادي بدي غير مهمود أن يبدأ به ويقال سقط على حلاوة القفى وحلاواء القفى مندود وحلاوة القفى تجوز وليست بمعروفة ويقال هو الحضض والحضض والحضض الذي يدعى كحل خولان ويقال لوش كان ما كان ذلك ووش كان ووش كان وسرعان ما كان ذلك وسرعان وسرعان والنون نصب أبدا يعنون السريع وهو المشط والمشط, والمشط ثلاث لغات والدد, والدد, والدد والددن ثلاث لغات وهو المئزاب والميزاب والمرزاب ثلاث لغات وهو المدق والمذق والمدقة للشيء الذي يدق به ويقال عنوان الكتاب وعنوان وعنيان وعلوان اربع لغات والمنجنيق والمنجنق لغتان وفي الثوب عوار وعوار وصنجه الميزان وتنجة وهو مثل حلة الغراب وحنة الغراب يعني سواده ويقال للذئب القليب والقلوه ويقال الزبيل وهو الاسوار والاسوار للواحد من أتاورة فارس والجدري والجدري والحصبة والحصبة ودرهم ستوق وستوق وزائف وزيف بمعنى ورجل أفقي وأفقي منصوب إلى الآفاق وثلاث قذف وخذف بعيدة وسبوح قدوس بالضم والفتح وحر بين الحرورية والحرورية والحرار والحرية ورجل كيزبان وكيزبان كذاب ولي فيهم تلنة وتلنة أي لبة وأغنيت عنك مغنى فلان ومغناته ومغناه ومغناته وأجزأت عنك مجزأة فلان ومجزأته, ومجزأته ومجزأه ومجزأه ووقع في الناس موتان وموتان وموات اي موت ويقال طبي وطبي وفستاط وفستاط وفستاط, وفستاط وفستاط وفستاط وفستاط وفستاط وفستاط ست لغات والحولاء والحولاء الجلدة التي تخرج مع المولود ورجل سبروث وسبريت فقير وأسفية وإسفية وأبحية وإضحية وضحية وضحية وأضحاة خمس لغات ورجل ترعية وترعية يحسن رعية الإبل ولقيت منه البرحين والبرحين والفتكرين والفتكرين يعني الدواهي والأمر العظيم ونمرقه ونمرقه الوسادة وما بها ذبي وذبي من الدبي والمغيرة والمغيرة وزبيان وزبيان وفتق الرجل بصاحبه فتكا وفتكا وفتكا ثلاث لغات إذا قتله مجاهرة وقال الخليل تقرأ هذه الآية في كتاب الله سبحانه على سبعة أوجه فلهذا قيل القرآن على سبعة أوجه تقرا وعبد الطاغوت معناه انه عبد الطاغوت من دون الله سبحانه وعبد الطاغوت رفع كما تقول ضرب عبد الله وعبد الطاغوت معناه صار الطاغوت يعبد كما تقول فقه الرجل وظرف الرجل وعبد الطاغوت معناه عباد الطاغوت جمع مثل سجد وركع وعبد الطاغوتي أراد به وعبدت الطاغوتي مثل كفرة وفجرة ففرح الهاء في اللفظ والمعنى في الهاء وعابد الطاغوتي كما تقول ضارب الرجل وعبد الطاغوتي جماعة لأنه يقال عابد وعبد ويقال للمشركين هؤلاء عبدت الطاغوتي والأوتان ويقال للمسلمين عباد باب الأفعال يقال قررت به عينا وقررت ولهست ولهثت وضحيت للشمس وضحيت وخزئت له خضعت وبسأت وبسكت وبهئت وبهأت استأنفت وأنست وانست وهزئت به وهدأت ولطئت بالأرض ولطأت ونقهت الحديث ونقهت وظننت عليه وظننت وزهقت نفسه وزهقت وزهلت عنه وذهلت ودهمهم الشر ودهمهم وشغبت عليهم وشغبت ولغبت من الاعياء ولغبت وعرضت له القول وعرضت وزهدت فيه وزهدت ووهنت في امرك ووهنت وجففت وجفدت وقذح الكلب ببوله وقذح وطبنت له وطبنت من الثقمه ولهق الشيء ولهق اذا بيض وعصبت الإبل وعصبت اجتمعت ورضع الصبي يرضع ورضع يرضع ونظر الشيء ونظر حسنا ورزئته ورزأته وتجئن الامر وفجئا وطبل عليه شيء وفضل وسليت عنه أسلا وسلوت أسل وجفست تجف وجسست تجف وقحل الشيء وقحل إذا يبس وكبر الماء وكدر وقذر الشيء وقذر وتنزلت بالمنديل وتمندلت ونفست المرأة ونفست وطلقت وطلقت من الطلاق وخفق الفؤاد يخفق ويخفق وبرض لي فلان من ماله يبرض ويبرض وكذلك الماء وهو القليل وسمطت الجدي اسنطه واسمطه وعزفت نفسي عن الشيء تعزف وتعزف والجن تعزف بالكسر لا غير وتلد المال يسلد ويسلد وزمر يزمر ويزمر ونقذ ينقذ وينقذ وجلب المتاع يجلبه ويجلبه وحشر يحشر ويحشر وشرط يشرط ويشرط في الشريعه والحجام وفسق يفسق ويفسق وخرز يخرز ويخرز ووجد يجد ويجد من الجدة والوزان وجد في الامر يجد ويجد وحجل الغراب يحجل ويحجل وشب الفرس يشب ويشب إذا قمص وختن الحجام يختن ويختن وقبر يقضر ويقبر، ونجب الشجرة ينجبها وينجبها إذا قشرها وحنك الدابة يحنكها ويحنكها إذا جعل الرسن في حنكها وهدر في منطقه يهذر ويهذر وتر يده تتر وتتر وطرت تطر وتطر إذا سقطت وأنا أتررتها وأطررتها وشنقت البعير أشنقه وأشنقه وسنفته أثنفه وأثنقه إذا شدت تنافه وهو حبل وفتك به يفتك ويفتك ورفض يرفض ويرفض وحسد يحسد ويحسد، وخلجت عينه تخلج وتخلج وزمل في الناقة تزمل وتزمل وعتب عليه من العتاب يعتب ويعتب وكذلك من المشي على ثلاث قوان وجم الفرس يجم ويجم وكذلك الماء والمال وغيره وصد عني الرجل يصد ويصد وجلب الجرح يجلب ويجلب إذا علته جلبة للبره وعند وعند يعند ويعند وعرم الغلام يعرم ويعره ونفر ينفر وينفر وبت الشيء يبته ويبته وعضل المرأة يعضلها ويعضلها وخمش وجهه يخمشه ويخمشه وَعَطَسَ يعطس وَيَعْطُسُ وجذر النَّخْلَ يجذره ويجذره وحذر يحذر ويحذره وأهل الرجل يأهل ويأهل أهلا وأهولاً وعل في الشراب يعل ويعل وشج يشج ويشد ونطف ينطف وينطف إذا قطر وحذرت الشيء أحذره وأحذره وعثرت الرجل أعثره وأعثره إذا طلب الدين منه على عسرة وزبر الكتاب يزبره ويزبره وزبره يزبره ويزبره كلاهما إذا كتبه وطمس المرأة يطمسها ويطمسها إذا نكحها وفي الحيض الضم لا غيره وخمرت العجين أخمره وأخمره وفطرته أفطره وأفطره إذا جعلته خميرا أو فطيرا وشز يشز ويشز وعثر يعثر ويعثر وقدر يقدر ويقدر ونم ينم ويلم ووجد يجد ويجد وقنط يقنط ويقنط وزرق الطائر يزرق وَيَزْرُقُ وابق الرجل يازق ويابق وهو ينسب بالنساء وينسب وهي قليلة. وعمد عن الطريق يعند ويعند وكدم يكدم ويكدم وعرمت البعير بالعران أعرنه وأعرنه وأبنت الرجل آبنه وآبنه اتهمت ويقال جنح يجنح ويجنح إذا مال ومخض اللبن يمخضه ويمخضه ويمخضه وانح يانح ويانح وهو مثل الزفير والزحير وزحر يزحر ونحت ينحت ونكه ينكه وينكه ونهش ينهش وينهش ونجع ينجع لا غير وشحب لونه يشحب ويشحب وسخن الشيء يسخن وبغمت الظبيه تبغم وبزغت الشمس تبزغ ومضغ يمضغ ويمضغ ودبغ يدبغ ويدبغ وسلخ يسلخ ويسلخ وصبغ يصبغ ويصفغ ونحب ينحب من النجر وهمعت عينه تهموع وتهمع ونطح ينطح وينفط ونهق ينهق وينهق وشحج يشهد ويشهد وشهق يشهق ويشهق ونبح ينبح وينبح ونضج ينضد لا غير ونعق ينعق وزأز يزئز ورجح الميزان يرجح ويرجح ويرجح وكعبت المرأة تكعب ونهدت تنهد وكهن الرجل يكهن كهانة وسهم وجهه يسهم ونخر ينخر وينخر ونحت ينحت وينحت وشخب اللبن يشخب ويشخب وتخب اللبن يسخب ويسخب ونحب من البكاء ينحب نحيبا وتبغ الثوب يسجغ ومنحته أميخه وأمنحه وصحر يصحر صحيرا إذا زحر زحيرا وصحرت العين القذى تصحره ورعدت السماء ترعد ورعد ليس القول يرعد وبرص يبرط إذا توعد وتهدد ورجع يرجع وصلح يصلح ويصلح وشحوت فمي أشحاه وأشحوه إذا فتحته ونحوت بصري إليه أنحاه وأنحوه إذا صرفه إليه فإن عدله عنه قال أنحيت بصري عنه مثل نحيته وبعوت أبع وابع إذا جترمت وتحوت الطين عن الأرض أسحاه وأسحوه قشرته ومحوت اللوح أمحاه وأمحوه وعمت إلى اللبن أعام وأعيم إذا اشتهاه ورعف, ورعف يرعف فيهما وجرع الماء يجرعه لغير وقتر اللحم يقفر وقتر يقتر إذا ارتفع قتاره وهو ريحه وكمل يكمل وكمل يكمل وشح يشح ويشح شحا وحررت يا يوم تحر وحررت تحر في الحرب وحر الرجل يحر من الحريه وقر اليوم يقر بالضم لا غير الصفة الصفت ومقيتها اي جلوتها وكذلك الاسنان ونقوت العظم ونقيته إذا اخرجت نقيه وهو المخ وقنوت الغنم وقنيتها من القنية وأثوت بالرجل أثيت به أي وشيت به وجبيت الخراج وجبوته جباية وجباوة وعزوت الرجل وعزيته إذا نسبته إلى أبيه وحنوت العود وحنيته وحسيت عليه التراب وحسوته وزقوت يا صائر وزقيت وطغوت وطغيته وهدوت وهديت وسخوت القدر وسخيتها اذا نحيت الجمر من تحتها ومنوت الرجل ومنيته اذا اختبرته ولحوت العصا ولحيتها قشرتها فاما لحيت الرجل من اللوم سبعياء لا غير وصغوت وصغيت ولا فحبه بقلبي يلوط ويليق واني لاجد له لوطا وليقا وصرت عنقه أصورها وصرتها أصيرها أملتها وصوير هو ولغوت الغو ولغيت ألغى ولهوت به الهو ولهيت به ألها وقلوت الحب وقليته فأما في البرض فبالله لا غير وفاحت الريح تفوح وتفيح وصاف يصوف ويصيف عدلة وبان الرجل صاحبه يبونه ويبينه وبينهما بون بعيد وبين بعيد وهذا في فضل أحدهما على صاحبه فإن أردت القطيعة فالبين لا غير وشأوت القوم شأوا وشايتهم شأيا سبقتهم وطمى الماء يطم ويطم ويطمي ارتفع وتحوت الصين عن الأرض وتحيته قشرته وكذلك القرطاش وما أحسن أتوى يدي الناقة وأسي يديها وأتيته وأتوته جئته وغارني الرجل يغورني ويغيرني من الغيرة وهي الديه وجمعها غير وطبان الشيء يطبيني ويطبوني إذا جعاك وتهور الشيء وتهير وهورته وهيرته وطوحته وطيحته وتوهته وتيهته ومأوت الثقاء ومايته إذا مجدته حتى يتسع وعلوت وعليت وسلوت وسليت، اعلو وأعلى واسلو وأتلوا وطهوت اللحم وطهيت أي طبخت وطلوت الطلي وطليته يعني الجدي أي ربطته برجه وطلوته بالسيف وثليته إذا ضربته وحكيت عنه الكلام وحكوته ونسيت الكلام ونسوته نشرته وتحوّز وتحيّز إذا تلوه ويقال أتاغ الرجل فعامه هذه اللغة الجودة ويقال ساغه يسوغه ويسيغه وماهت الرفيه تموه هذا هو الأصل ويقال سماه وتميه وضاره يضيره ويضوره لغة قليلة وفلان سريع الأوبة ويقال الأيبة وهي لغة قليلة ولاته عن وجهه أي حبته يليته ويلوته وما الشيء يموته ويقال يميثه ايضا وجمع مصيبه مصائب ومصاوب وتبوغ الدم بصاحبه وتبيغ إذا غلبه وما أعيد من كلامه بشيء وما أعوذ اي ما ألتفت إليه ويقال هو في صيابه قومه وصوابه قومه أي في صميم قومي ويقال تصوح البطل وتصيح الى يبث وفاح المسك يفوح ويفيح ويقال بالخاء أيضا وتاخت رجله في الوحل تسوخ وتسيخ وقسته قيسا وقسته قوسا ويقال هو أحيل منك وأحول منك من الكيلة ويقال الضيقا والزوقا جمع ضيقا والكوسى والكيسى جمع كيسى وقوبى جمع طيبة لا غير من حيث تعلموا وحوسوا والواو الأصل وتضوع المسك وتضيع وقوم صوم وصيم ونوم ونيم ورجل صواغ وصياغ بالصائف ويقال شوقته وشيطته وديخت الرجل تدويخا ودوقته تدويخا اذللته وفاد يفيد ويفود إذا مات ويقال في جمع حائر الماء حيث يتحيض حيران وحوران باب الأمثلة والنواجر التي لا نظير لها والقليلة النظائر يقال لقيته ذا غبوق وذا صبوح وذات يوم وذات ليلة وذات العوين وذات الزمين لم يسمع به إلا في هذه الستة الأحضر ويقال سفهت نفسك ورشدت أمرك ووثقت أمرك وبطرت عيشك وألمت بطنك من الألم وغبنت رأيك لم نسمع بذا إلا في هذه في أيضا وليس في الكلام اسم وقعت في أوله مدة بين همزتين إلا قولهم الآء واحدته اءه وليس في الكلام اسم وقعت في أوله دالان إلا قولهم أددوا والددى والددن للعب وسيف ددان كليل وليس في الكلام اسم وقعت في أوله باءان إلا قول عمر رضي الله عنه حتى يكون الناس ببانا واحدا أي شيئا واحدا وببت لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وهما باءان في المرآة وثلاث في الحقيقة لأن الثانية مشددة والحرف المشدد حرفان فأما الببر والزدغة للتابة والطائر فأعجميا وليس في الكلام اسم وقع في أوله يا إلا يين اسم بلد ولا فعل إلا يأث من اليأث ويأث بمعنى علمته باب الأمثلة والنواجر التي لا نظير لها والقليلة النظائر يقال لقيته ذا غبوق وذا وذات يوم وذات ليلة وذات العوين وذات الزمين لم يسمع به إلا في هذه السته الأحرف ويقال سفهت نفسك ورشدت أمرك ووفقت أمرك وبطرت عيشك وألمت بطنك من الألم وغبنت رأيك لم نسمع إلا في هذه الأحرف أيضا وليس في الكلام اسم وقعت في أوله مدة بين همزتين إلا قولهم الاء واحدته آأة وليس في الكلام اسم وقعت في أوله زالان إلا قولهم الدد والددى والددن للناعب وسيف ددان كليل وليس في الكلام اسم وقعت في أوله باءان إلا قول عمر رضي الله عنه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 وليس في الكلام اسم وقعت في أوله ياءان إلا يين اسم بلد ولا فعل إلا يأست من اليأس ويأست بمعنى علمت وليس في الكلام اسم وقعت في أوله تاءان إلا التدفل اسم للسعلم وهو أيضا نبسة ويقال شجر وليس في الكلام اسم على انفعل إلا قولهم انقحل هرم وليس في الكلام تفعل إلا طائر يدعى التهبط وليس في الكلام على مثال تفعل إلا التبشر والتنوث وهما طائران ووقع في وادي تهلك وتضلل وتخيب يعني الباطل والظلال وليس في الكلام على فعيل إلا عليب اسم موضع وليس في الكلام اسم على فعلان إلا السبعان اسم موضع وليس في الكلام فعولة تتعدى إلى مفعول إلا قولهم عدوه الله وإنما يقال فعولة يفعل بها مثل الركوبة والحلوبة والقتوبه وفعولة يفعل لا يتعدى نحو قولهم رجل ملولة يمل ومنونة يمن وصروقة وسروقة وما أشبه ذلك وليس في الكلام على مثال إسعالة إلا قولهم رجل إسحارة قبيح الخلقة والإسحارة أيضا بقلة لأهل الشام وقالوا رجل إسحارة بتشديد الراء قبيح الخلقة وليس في الكلام أيضا على مثال إفعالة غيره وليس في الكلام فعل يفعل بفتح العين من الماضي والمستقبل إلا ما كان في العين أو اللام من فعله أحد حروف الحلق الستة الهاء والهمزة والحاء والعين والخاء والغين إلا أربعة أحرق أبى يأبى وقلى يقلى وجبن يجبن وعثى يعثى مقلوب من عاثى يعيث إلا ما جاء عن بني الحارث بن كعب وطيئ فإنهم قالوا بقى يبقى وفنى يفنى وهي لغة شادة وليس في الكلام أفعل فهو مفعل بفتح العين إلا أذهب في منطقه فهو مسهب وأسهم فهو مسهم إذا أكثر وألفج فهو ملفج إذا استقر، وأحصن فهو مصن إذا تزوج وليس في الكلام جمع على فعول وفعولة وفعلان إلا ذكور وذكورة وذكران جمع ذكر وخروء وخروءة وخرآن خرق وليس في المصادر على مثال فعلت مفعلة إلا حمدت محمدة وحسبت محتبة وحميت محمية وليس في الكلام على مثال فعلول إلا العسفوس وهو شجر يشبه الخيزران وهو أيضا الرأس من الرؤوس النصارى بالرمية وليس في السالم من الأفعال على مثال فعل يفعل إلا فضل يفضل ونعم ينعم وحضر يحضر فأما المعتل فمت تموت ودمت تدوم والأصل موت الرجل يموت وذوي ما يدوم وليس في السالم على نثال فعل يفعل إلا حسب يحسب ونعم ينعم وبئس يبئس من البأس ويأس يئس من اليأس ولوة ثمين ضللت أضل وغيرهم يقول ضللت أضل وضللت أضل فأما فاعل يفعل من المعتل فقولهم وصب الرجل في ماله وعلى ماله يصب اذا لزمه واحسن القيام عليه ويقال وصب يصب ووصب يوصب ومثله ورث يرث وورم يرم وولي يلي وومق يمق ووفق يفق ووسق يثق وورع يرع ووريا الزند يري وليس في الكلام على مثال فعلول بفتح الفاء إلا صعفوق اسم رجل وليس في الكلام على مثال فعول إلا سبوح قدوس وقال اللحياني فرود وفهود وزروح وزروح لواحد الزراريح، وليس في الكلام مصدر على الفعيل إلا قولهم ضحك ضحكا وكذب كذبا وحلف حلفا وسرق سرقا وخنق خنقا وحبق حرقا وضرب ضرقا وخضف خضفا ولعب لعبا ويقال أطاع الرجل إطاعة وطاعة وأجاب إجابة وجابة وأغار غارة وغارة وأجارة وأجار جارة وجارة وأقام إقامة وقامة لا يوجد على مثالهن. ويقال عربي وجمعه عرب ونبطي ونبط وعجمي وعجم وخزري وخزر وخولي وخول وعرفي وعرك وهم الذين يصيدون السمك لا يوجد على مثال فعلي وجمعه على مثال فعل غيرهن ولا يعرف على مثال فعل إلا حمص وجلق اسم موضع وجطح زجر للخيل والجدي وشمز للناقة السريعة ولا يعرف على مثال فعليل إلا شرحبيل اسم رجل والدرخمين للداهيه والفتكرين الأمر العظيم وما جاء بعد ذلك فبالهاء مثله التلأبيبة والشمأزيزة والشمخزيزة والشرأبيبة والخسأنينة لا يكاد أيضا يوجد على مثالهن ولا يكاد يوجد على مثال فعلة إلا الحزنة وهي الأذن والأفرة والعفرة والعفرة وهم الاختلاف والجغنة والفطنة والحزقة القصير والغلبة والغضبة والثلنة الحاجة والخضمة عظمة الزراع والقبلة الثمر والكبنة الخبزة وهو أيضا الرجل الذي ينكس رأسه عن الخير والمعروف ومما جاء من هذا بغيرها رجل هدب ضعيف وهو أيضا العيي الثقيل وحضب قصير عظيم البطن وعرد غليظ شديد وكذلك القمد وعطل أكول منوع وعمد ضخم طويل والمتل العرق الذي في باطن الذكر الذي لا يكاد يبرأ من المختون سريعا والقلد الشديد والقلز والقلز أيضا لغتان النحاس الذي لا يعمل فيه الحديد وبعير دلعت ودلعتي أيضا ضخم ومما جاء من الأسماء على فعل الزبر الشديد من الرجال وحبر اسم بلد والطمر من الخيل الطويل القوائم الخفيف الزنب ويقال المستعد للعدو والدفر العظيم الخلق والخمر الخمار والحمر شدة الحر وشدة المطر والدمر الرجل الشجاع المنكر والشمل العذق القليل الحمل والهبل الرجل العظيم ويقال الثقيل والهمل الكساء العتيق والخضق والشمق جميعا الطويل من الرجال والضرز القوية من النوق والفلز خبث ما أزيد من الفضة والذهب والحديد والجقم المدقوق الأسنان الميم فيه زائدة وأما فعل خفيف اللامي فلم يأتي على مثاله إلا قولهم امرأة بليز ضخمة والحبر الوسق الذي يكون على الأسنان ومما جاء على فعل وفعل بمعنى إطل وإطل وإبل وإبل ومما جاء على سعل سع قولهم نام نوما للهمن أي طويلا والسلغدو اللئم من الرجال والسمغدو الطويل والهلقص والعلكد في لهم الغليظ الشديد ومما جاء على في النعل ردل قنسر وَكُلُّ وكل وهو والقنخر الضخم من الرجال والشنخف الطويل ومما جاء على فعلوة القرنوة نبت وعرقوة الدلو وترقوة الإنسان وقد تكون على مثال تفعولة إن عرف اشتقاقها وإلا فالتاوفاء الفعل ومما جاء على فعلل الزخرب من أولاد الإبل الذي قد غلظ جسمه والكد لحمه والقرقب البطن بلغة اليمن والطرقب الطويل من الضروع والزهدن الباطن ومما جاء على فعلان وفعلال رجل صفتان وجمعه صفتان وعفتان وجمعه عفتان وهم الغليظان والسجلاف ثياب الصوف وسنمار اسم رجل لا أراه إلا أعجمية ويقال تركته بذي فيليان اي لا يدرى اين هو والمدان الماء على وجه الأرض ومن جاء على فعل الانجرهم وفي الاسماء إلى غير وهبلع صفات وهو الاكول وهجرع وقلعم وهما الطويل من الرجال ولغه حكاها اللحياني دفتر وجثر وكثر ثلاث لغات ومنما جاء على فعلة امرأة شمخة طامحة الطرف وضمخة ضخمة والقمهدة الكمرة ومنما جاء على فعلة امرأة ذنبقة عظيمة الخلق وليس في الكلام اسم مفرد على مثال أفعال إلا ما كان من أسماء المواضع نحو أقرن وأضرع وأخرب وأسقف وأذرح وهي مدينة الشراء وأما أعصر وأسلم فجمع عصر وسلم سمي بهما رجلان ولم يأتي من الأسماء على مثال فعل إلا الزئل والدؤل لغتان دويبة قال كعب بن مالك الأنصاري جاءوا بجيش لو منزله ما كان إلا كمعرس الدؤلي ويروى الدؤلي والرؤيم اسم للس قال رؤبة دل وأقعت بالحضيض رؤيمه عن أيدي من عزكم لا يعسمه ولم يأتي اسم على فاعلين إلا الياسمين فانه جاء على لفظ الجمع إلا ما كان أيضا من أسماء المواضع نحو ماردين وفارقين وقاصرين وماصرين وعابدين وهو قال الراجب سبت بأعلى ماردين من إضم ومافسين وهي قرية على شط الفرار قال فحمت مافسين إذا التقينا وقد طال التوعد والزئير وناعتين قال عوف بن الخرع التيمي بحمران أو بقفا ناعتين أو المستوى أو علون السدارة ووالغينا قال الأغلب العدلي نحن هبطنا بطن والغينا وقد تدلى عنبا وتينا بالخيل نعد عصبا ثبينا وخالقين قال محمد بن حبيب سمي بذلك لأن النعمان خلق به علي بن زيد العبادي حتى قتله ولا يكاد يوجد على مثال فعاللة إلا قولهم قدر زؤذئة عظيمة ونعجه جرائضة ضخمة وناقة علبطة عظيمة ومرأة جلمقة ملساء براقة وأكل الذئب من الشاة الحذلقة يعني العين وعنز حناطئة عريضة ضخمة ولا يكاد يوجد على مثال فعالة إلا قولهم أتيتك في حمارة الصيف وصبارة الشتاء يعني شدة البرد والحرب وأتيتك على التي ذلك أي على حينه وفي خلقه زعارة وألقى على عبالته أي ثقله قال القناني ويقال أتوني بزرافتهم أي بجماعتهم قال أبو عبيد لا أحفظ التشديد عن غيره ومما جاء على فعلل العمرس القوي الشديد والعترس الضابط الشديد والعملس الزئب الخبيث والعملق والعمرة الشديد والعمرد الطويل وناقة عطردة مرتفعة والحقلد الاسم وهو أيضا الرجل السيء الخلق والعضمز البخيل والشمردل الحسن الخلق من الإبن ويقال هو السريع والهمرجل السريع أيضا والسمرطل من الرجال الطويل المضطر والسبهلل الباطل ويقال رجل سبهلل وتبغلل فارغ والحبلق من الرجال القصير الصغير والحبلق أيضا غنم صغار والعسلق الذئب والعفلق الفرد الواسع الرقم والهزلع الخفيف والهرمع الخفه والهطلع الكثير من كل شيء والهملع الذئب وهو أيضا الخفيف السريع من كل شيء والشعلع الطويل والشفلح من الرجال الواسع المنخرين العظيم الشفتين وهي من النساء الضخمة الاسكتين الواسعه المتاع وهو أيضا شجر والشرمح الطويل والتمرج يوم للعجم يستخرجون فيه الخراجة في ثلاث مرات وثلاثة من العدد بالفارسية والهمرجة الفتنة والاختلاص والحفلج الأفحج والهبيخ عند أهل اليمن الغلام والهبيخة الجارية وهي أيضا المرأة المرضع والهبيغة بالغين التي لا ترد كالتلام والهبي غوادي ومما جاء على مثال فعل قولهم رجل بلغن نمام وزور شديد وخدب عظيم وجمل بفق سريع ومشية جيض في هخيال والصقعل تمر يابس ينقع في اللبن ويؤكل والحبجر الغليظ والضبطر الشديد ورجل خضم كثير المعروف وغطم واسع الخلق وربحل تام وسبحل ضخم وبيطر بيطار ودلمز ودلظ غليظ ونوم دلخم خفيف وبئر قزم كثير الماء والهزبر اسم للأسد والهقب الطويل الضخم وهقب وهقب زجر للفرس ورجل لهم جواد والصيم الشديد المجتمع الخلق والقمطر العريض والقمطر الشديد وزمن الفطحل زمن روح عليه السلام وبعير درقص عظيم والدمقص والمذقس القز والعربض الضخم والقذعل اللحيم الخسيح والدرقل ثياب ولا يكاد يوجد على مثال فعل إلا قولهم رجل إمع لا رأي له وإمع أحمق والإيل للوحشي وهو أيضا لبن ولا يكاد يوجد على فعل إلا قولهم بعير عبن عظيم ولا يكاد يوجد على مثال فعلل إلا العقرطل اسم لابن الفيل ولا يكاد يوجد على مثال فعل إلا عسر أرض مأسجة بناحية تبالة وخضم اسم بلد وبذر ماء معروف وعوذ البقم ولا يكاد يوجد على مثال فعليل إلا قولهم زملق، وهو الذي يقضي شهوته قبل أن يفضي إلى المرأة مقع جنة تنظب ولا يكاد رأى خسم على مثال فعليل إلا العلبط وهو الضخم والهدبد والهدبد اللبن الرائد ويقال بعينه هدبد أي أي عمش والعجلط والعكلط والعثلط اللبن الخاسر وبعير خزخز قوي وشحم عبرد يرتج من رطوبته شبه الدم يخرج من السمرة وهو الحزال ويقال حاض في اذا إذا خرج ذلك منها ومما جاء منه بالهاء قولهم قدر زؤازئة عظيمة ونعجة جرائضة ضخمة وناقة عوليفة عظيمة وامرأة ذليفة ملساء مراقة وعنز حنطة عريضة ضخمة وأكل الذئب من الشاة الحدلقة يعني العين. ولا يكاد يوجد على مثال فاعلٍ إلا الخنثر وهو الشيء الخسيس يبقى من مساع القوم في الدار إذا تحولوا. والذلذ الأثاث والمتاع والجنذل موضع فيه حجارة والضلاضلة الأرض الغليظه ولا يكاد يوجد على مثال فن علل إلا قولهم ناقة حندلس ثقيلة المشي وامرأة قنفرش وهمرش هرمة وجر نخورش قد تحرك وخرش والثيراء ثياب والعنباء العنب على مثال فعلاء لا نظير لها والارمداد الرواد على مثال أفعلاء وقالوا الأرمداء بالفتح لا نظير له إلا الأربعاء في لغة من كثر الباء والأربعاء على مثال أفعلاء لا نظير له أيضًا والأربعاء على مثال أفعلاء عمود من أعمدة الخباء لا نظير له أيضًا ويقال جلس فلان الأربعاوى على مثال أفعلاوى لا نظير له أيضا ولا يكاد يوجد على مثال فعلاء إلا قولهم رجل عياياء طباقاء وكذلك البعير وهو الذي لا يضرب وقولهم هو على شطاصاء أمر أي على عجلة وحد والشطاصاء أيضا اليبس والحفوف والعباماء الفدم الأحمق والبراكاء البروك والعواساء الحوامل من الخنافج والعقاراء اسم موضع وعجاساء الإبن مثانها وعظامها وعجاساء الليل ظلمته والثلاثاء من الأيام وأن بالقصر بالقفر الزاهية لا نظيم ومما جاء على تعول العطوط والعفود سلاحهم الشديد من كل شيء والعكوك الثمين والهكوك المكان الصلب الغليل والعزور السيء الخلق الشديد النفس والهقور الطويل والقنور العبد وهو أيضا الضخم الطويل والحزور الصبي المتراعع وجمعه حزاور والسنور جملة السلاح ومنما جاء على تعول رجل كروس عظيم الرأس لا يعرف على مثال ومما جاء على فعل علق وهلقى نبتان وعقرى وحلق دعاة والتقوى والبقوى والبلوى والعدوى والسلوى العسل وهو طائر أيضا والنجوى السر والجدوى العطية ورضوى وسلم جبلان وسمي بهما النساء والحلوى والليلة الكموى المضيئة والفتوى والرعوى من رعيت أي حفلت والدعوى وشروى الشيء مثله والغرثة والعطشة والضمأة وثلاث غطشة مظلمة وليلة غمى مثله وأهلك النسر بالغلثة وذلك ان يخلف له في طعامه ما يقتله ومرحى كلمة يقولها الرامي إذا أصاب فإذا أخطأ قال إيحى ججر لهم والمرحى أيضا مجال الخيل كالمرمى والمسرة والمسعى وما أشبه ذلك مما في أوله الميم على مثال مفعل من المعتل وليس من باب فعل ومما جاء على فعيل حزيم اسم رجل مستق من الحزم وهو القطع ورجل طريم عظيم وعظيم قصير والعثير الغبار ويقال لما يبقى في أسفل الحوض من الماء ولما يبقى في أسفل القارورة من السفل الغريلو والغرينو ويقال للعقرب أم العريط والحسيل من أشجار الجبال والهميغ الموت ومما جاء على فعلياء الكبرياء والسمياء العلامة والجربياء الريح التي بين الصبا والجنوب ويقال هي الشمال ومما جاء على فعلاء القريثاء والكريثاء لصنف من التمر ومما جاء على فعل الهردة والحفرة والعمقى كله نبت والحجلة جمع الحجل من الطير والزفرة والمعزة والشعر نجم والشيزة شجرة وقسمة ضيزة ناقصة والثيمة العلامة ومما جاء على فعل قولهم الناقة تعد الجمزة والوكرى والولقى وهو عدو كالوسب وناقة شمجا سريعة وامرأة وسبى وألقى سريعة الوسم وهمش الحديث تكثر الكلام وتجلب وناقة المرطى سريعة ودعوتهم الجفل إذا دعى جماعتهم ولقيته الندرى وفي الندرى يعني بين الأيام ودعوتهم النقرى إذا دعى بعضهم دون بعض والخطف اسم رجل والحيد من حاد يحيد ومما جاء على فعال رجل خناه طويل ويقال لست من غسانه أي من ضربه ومما جاء على فعل الهمقة سير سريع والجعب والجعر والجرشة النفس والزمكة والزمجة أصل زنب الطائر ومما جاء على فعلى الخيزلة مشية فيها تخزل ومما جاء على لا القفقرة الرجوع إلى خلف والقعفزة أن يجلس مستوفزا وقد اقعنفزا ومما جاء على فؤعيلة اللزيقة نبته تنبت بعد المطر بليلتين تلفق بالطين الذي في أصول الحجارة وهي خضراء كالعرمب والنهيبة النهب والسميها التفرق في كل وجه والخليطة والبقيرة لعبة لصبيان الأعراب ومن أمثالهم الأخذ صريطة والقضاء ظريطة يقول إذا أخذ الحق استرطه أي ابتلعه فإذا تقاضاه صاحب الزين أضرط به ومما جاء على فعيلة بتخفيف العين اللصيف عشبة ويقال عامل في امره الهوينة والقصير اخر ضلوع الجنبين والمطيطة مشية فيها احتيال ويقال له عندي مثلها هديا وحدي الناس واحده والحزيا العطية وحمي الكأس حدتها وسكرها والثريا ولبين اسم امراة تصغير لبنى وهو صنف من الطين ومما جاء على فعياء ممجودا الصحيراء صنف من اللبن ويقال وقع في الطعام وعيداء ومريراء وهو ما يخرج منه فيرمى به والقطيعاء صنف من التمر والكديراء صنف من الطعام والعريجاء ضرب من ورد الإبل وهو أن تلد يوما غدوة ويوما نصف النهار والشعر الغميصاء والغميصاء أحد كوكبي الزراع والخليقاء من الفرس حيث لقيت جبهته قصبه أنفه من مستدقتها وعزيزاؤه ما بين عكوته وجاعرته والمريصاء ما بين السرة إلى العانق وسويداء القلب حبته وهي أيضا نبتك من النبات وكذلك الشويلاء والصميماء والغبيراء والغريراء وأما الرتيلاء والمخيطاء فمن كلام المولدين ومما جاء على فعالة شقارة وخبازة وجبادة وعوارة وهن أشجار وخبز الحوار ومما جاء على فعالة بتخفيص العين الحلاوة والشكاعة والخزامة والروخامة كلهن نبات، والسعادة نبات السعد الصو الأسود، واللباد اسم طائر، والسمان أيضا طائر، وكذلك الخبارة، وزناب العقرب، والنعاما ريح الجنوب، والزناب الزنب، وجمادا شهر، والسلام عظام خف البعير، والزناب المخاف الذي يقع من أنوف الإبل، والرعامة شجر. والرعاوى والرعى والغثان الإبل التي يعتمل عليها والرغام زيادة الكبد ويقال قصب الرئة ويقال حماذا أن تفعل كذا من الحمد وعناناك من المعانة وهي المعارضة ويقال رقد على حلا والقصع ومما جاء على ثوعلة وثعلة قصرة وقصرة وحوصلة وحوصلة وحوجلة وحوجلة وهي القارورة ودوخلة ودوخلة ومما جاء على أفعلان رجل أصوان طويل جميل ولبن أمهجان رقيق ورجل أم لدان زين ناعم والأصوان الذكر من الأفاعي والأرجوان الأحمر والأصوان حجرة البيت. والأسطوانة أستارية ووجه كثعبان ضخمة ومما جاء على أفعلان أخطبان مطائر صمي بذلك لخطبة في جناحيه وهي الخضرة ويوم أرونان شديد في كل شيء من حر أو برد أو جلبة وعجين أنبخان مختمر ومما جاء على أفعلان فهو فعول أعقت الناقة فهي عقوق وأخفزت فهي خفود إذا ألقت ولدها قبل تمامه وانتجت فهي نسود ومما جاء على افعل فهو فاعل أي فعل غلام فهو يافع إذا قارب الاحتلام وأبقل الموضع فهو باقل نبت بقل وأورث الشجر فهو وارث إذا اورق ويقال ورق وهي قليلة إذا أنبت ورقه وقد قالوا أغضى الليل فهو غاض ومغض إذا أظلم قال يخرجنا من أجواج ليل غاض ومما جاء على فعلان الصلتان والفلتان والصميان والنزوان كله من التفلت والوسد والغذوان المسرع والعدوان من العدو والشقزان الذي لا ينام والشحذان الجائع والكروان طائر ويوم صخدان شديد الحر ورجل أبيان من الإباء وخضوان قد ركب بعض لحمه بعضا وقطوان يقارب مشيه كمشي القطة ومما جاء على فعلاء الخششاء العظم الذي خلف الأذن والصعداء التنفس إلى فوق والبرحاء من التبريح والشده والرحضاء من العرق والسؤباء من التثاؤب والمطواء من التمطي والعروى من الرعدة والخيلاء من الاعجاب والاختيال والحولاء الماء الذي يخرج مع الولد والنفساء من النساء والعشراء من الإبل مثلها والقوباء التي تظهر في الجسد والرعث عرق في الثدي والعدوى البعد والغلوء سرعة الشباب واوله والطلعاء القيء والمضواء التقدم ومما جاء على فعلاء الحرباء دويبة وهو أيضا مسمار الدرع والحزباء والزيزاء والجلزاء والقيقاء والسمحاء كلهن الأرض الغليظة والعلباء عرق في العنق ويقال عصبة والسيساء الظهر والشيشاء والشيطاء فلاهما الشيط والخرشاء جلد الحية وكل شيء فيه انتفاق وتفتق والمكتاء الطريق العامر والميناء الزجاج والحيحاء زجر للمعز خاصة والدداء ضرب من السير رفيع وهو أيضا آخر الليل ومما جاء على فعول جاء على إبول واحد الأبابيل وهي جماعات في تفلقة والبلور جمع باللورة وهي المهاد والجلوز الذي يؤكل والخنوص ولد الخنزير والجميع الخنانيص والخنور قصب النشار ويقال لكل شجرة رخوة خنور والسنور الهر وهو أيضا العظم الشاخص من العنق مما يل الكاهلة حين يقطع الرأس والسنوت الكمون والعجول ولد البقرة وجمعه عجاجي والعلوش والعلوض والقلوب كله اسم للزئم والعلوص والعلوز البشم والهلوف الهرم من الرجال وهو من الضبل الكبير المسن الكثير الوبى ومما جاء على فعلول جمل تربوت جلول ورجل خلبوت ويقال خلبوب غادر وحلكوك شديد السواد وصمكوك شديد القوي وملكوت وجبروت وقربوس السرج وحلزون دابة تكون في الرمس وزرجون الخمر ويقال شجر وسلبوث أرض وقاع قرقوس لا نبتفي ومما جاء على افاعله رجل أدابر لا يقبل قول أحد ولا يلوي على شيء وأباثر يبتر رحمه أن يقطعها وأخايل مختال معجب بنفسه وأجارد اسم موضع وأحامر اسم بلد ومما جاء على فعال التبان والكرات ويقال كرات لغتان والعفاس طائر ينعفس في الماء أي ينغمش والكتاب والكلاب والكتاب السهم والعوار الجبان والفحال ذكر النخل والفتاح نبت وفقاح كل نبت زهر والتفاح والدفاع كثرة الماء وشدة والخطاف البكرة والخشاف والخفاش طائران والجماح سهم صغير يلعب به الصديان يجعلونه على رأسه تمرة لئلا يعقر ويقال له ايضا جباع وامراه جباعه قصيره والجماع ضروب من الناس متفرقون والمزداء ضرب من الاشربه والمكاء طائر حسن الصفير والحلان والحلام الجدي والرباح القرد ورجل امان امين والكلام والزباد والخباز والحماض والصفاح والذداء والقراص كله نبت والعناب شجر والذباح تحزز وتشطق بين أصابع الصبيان من التراب ويقال رجل وضاء وضيء الوجه وحسان وكرام وزراف وكبار وقراء قارئ والملاح نبت وجمار النخل والذراج طائر ومما جاء على فعل رجل عوق يعوق أصحابه وجليل ختع ماهر بالدلالة وسرج عقر ومضر ببياضه وقسم من قسمت أي أعطيت وزفر من العطية الكثيرة وجمح وعمر والغمر القدح الصغير والذبح من أولاد الغنم وهو أيضا نبت والسلك من أولاد الحجل وحطم يحتم وعقق يعدك وغدر غادر وهبل اسم صنم والعشر شجر والنغر طائر والذبح نبس أحمر تأكله النعام وما كان من أولاد الإبل في أول النتاج فهو ربع وما كان في آخر فهو هبع والقبع القنفذ وتسمى اللجة أيضا بذلك واللجم ذويبه ويقال إنه الوجب والضوع, والضوع طائر والمدع واحدته مداعة كذلك والأتن والنشك كذلك والجعل الذي تدعوه العامة أبا جعران والحمم الفحم والزرق الحندقوق والزلم القدح والطحن دويبة بيضاء تكون في الرمل والضرر الحجر وجاء بعلق قلق يعنون الداهية والصرد طائر وهو أيضا بياض يكون في سنام البعير وهو أيضا عرق أخضر في أصل طرف الإسان وهما صردان والبوب من الخيل القصير الغليظ اللحم الفسيح البعيد القدر والتفه المرأة المحكورة وهي أيضا الدابة التي تدعى عناق الأرض والروفة التبن ويقال سيف رسب يرسب في الضريبة أي يثبت لحدته ويقال رجل زحل وهو الذي يزحل أي يتنحى عن الأمر حسنا كان أم والزحل بالنون القصير البطين والزمل الضعيف ويقال الكسلان والسلف فرخ القطات والجميع السلفان والسلف فرخ والجميع السلفان والسبد طائر لين الريس إذا قطر الماء على ظهره جرى من قوقه للينه والجمع التبدال ويقال ذئب خرة سريع وكذلك الكلف وتبل وجرش موضعان وتعل قبيلة والنفأ نبات الأرض والنفأ قطع من النبات متفرقة واحدتها نفأة والقعر من النمل الذي يتخذ القرايات والكفر القير الذي تطلى به السفن ورجل لطم كفيه ورجل لبد لا يبرح منزله ومال لبد كثير ورجل لكع لئيم ويقال خل عن سنن الطريق يعني قصه والبلح صائر أضخم من النسر وجمعه بالحال ريشه كقصب عظام البعير أبغت اللون لا تقع ريشة من ريشه وسط ريش نسر ولا عقاب إلا أحرقته طويل الرجلين يصيد كل طائر لنفسه لا للناس ولا يقرب ميتة ولا جفة ويقال صار طيرورة وثار سيرورة وحاد حيدودة وكان كينونة ودام زيمومة وهاع هيروعة وساد سيدودة وقال نصف النهار قيلولة لا يكاد يوجد على مثالهم وليس في الكلام على مثال مفعول بغيرها إلا المألق وهي الرسالة قال أبلغ النعمان عني مألك أنه قد طال حرسي وانتظاري وهذا وما أشبهه كثير في كلام العرب باب الأفداد الناهل العطشان والغيان من الماء ضد والسدفة في لغة كميم أو ظلمة وفي لغة قيس الضوء ضد وبعضهم يجعل السدفة اختلاف الضوء والظلمة كوقف ما بين طلوع الفجر إلى المشار ويقال طلعت على القوم طلوعا أقبلت إليه وطلعت أيضا إذا غبت عنهم حتى لا يروك ضد ويقال لمقت الكتاب لم لمقا كتبته في لغة عقيل ولمقته محوته في لغة قيل ضد ويقال اجلعب الرجل اضجع تاقفاً واجلعبت الثبل مضت جادة ضد ويقال شريت بعت واشتريت ضد ويقال شعبت الشيء أصلحته وشعبته فرقته ضد والجون الأسود والأبيض ضد واتلاع مجار الماء من اعالي الوادي واتلاع من هبط من الأرض واحدتها سلعة ضد ويقال أفدت المال استفدته وأفدته غير افاده اعطيته ضد وعصرت اعطيت واعتصرت ارتجعت العطية ضد ويقال وأودعته مالا يكون وديعة عنده وأودعته قبلت وديعته ضد ويقال ليلة غاضية شديدة الظلمة ونار غاضية عظيمة مضيئة والمشيح المجد والحذر ضد والجلل الأمر العظيم والصغير الهين ضد والصارخ المستغيث والصارخ والمصرخ المغيث ضد ويقال اخلفت الرجل في موعده واخلفته وجدت موعده خلفا والحي الخلوف المتخلفون والغيب ضد والماثل القائم واللاصق بالأرض ضد والهاجد النائم والمصلي بالليل ضد والصريم الصبح والليل ضد ويقال أعطيته عطاءً بتراً أي كثيراً والبتر القليل أيضاً ضد والعنوة في القهر والطاعة ضد ويقال للجراب العظيم سلف وجمعه سلوف وكذلك الصغير ضد وقوله عز وجل فيظللن رواكد على ظهره أي على وجهه ضد وقوله سبحانه وإني خفت الموالي من ورائي أي أمامي ضد وفزعت من الشيء فرقت وفزعت القوم اخذتهم ضد والنجدة القوة والشجاعة وهي أيضا الفزع والخوف ضد والظن يقين وشك ضد وعسى شك وهي من الله عز وجل يقين ضد والرهوة الارتفاع من الأرض والانحدار ضد وفرع صعد وفرعا حدران ضد ويقال اشتكيت الرجل اتيت اليه ما يثكوني عليه واشتيته اذا رجعت اليه من شكايته الى ما يحب وتهيدت الشيء وتهيبا ضد وتواء الشيء غيره وهو ايضا نفسه ورصف ضد واطلبت الرجل اعطيته ما طلب واطلبته الجاته الى الطلب ضد واسرفت الشيء اصرارا اخفيته واعلنته ضد والخشيب السيف الذي لم يحكم عمله والخشيب الثقيل ضد وتوب قشيب جديد وخلق ضد والإهماد السرعة في السير والإهماد الإقامة بالمكان ضد والأقراء واحدها قرء وهي الحيض والأظهار ضد وأقرأت المرأة حاضة وطهرة ضد ويقال هو الوقت بين الحيض والصهر كالحز ضد والخنازيز الخصيان من الخير والفحولة واحدها خنزيز ضد ويقال هي زيادها